ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م للعلوم ر ب ك إِنَّ الاسلاميه ز ل ة ل ء ع ظ ي يوم ترونها تذهل كل م ر ض ع ة عما ارضعت وتضع كل, حمل وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا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 وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت أ من كل زوج بهيج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 فليمدد بسبب إ ل ى السماء ثم ليقطع فلينظر ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك انزلناه آ ي ا ت بينات وان الله يهدي وان الله يهدي من يريد ان الذين آ م ن و ا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه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 هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من ل ا ر يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود 私たちはこの世を変えたのは私たちの思い出を変えたのは私たちの思い出を変えたのは私た و ا فيها وذوق は私たち ا 思い出を変えた。 الله ي د خ ل الذين آ م ن و ا و عملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر يحلون فيها يحلون فيها من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير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 「こいつ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا شي وطهر بيتي للطائفين لل والقائمين والركع السجود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 بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فكنوا وأطعموا البائس الفقير ثم وليطوفوا ا مِنْهَا ب ا ا ئ س ل ف ق ر نُذُورَهُمْ ُ ثُمَّ تَفَثَهُمْ لِيَقْضُوا وَلْيُوفُوا ل ي و بالبيت العتيق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 م و س و ع أ النابلسي للعلوم الاسلاميه م ي ا ا ا ل ن س إ ن م ا أ ن ا ل ك م نذير م ب ي ن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 وما أ ر س ل ن ا من قبلك من رسول ولا نبي الا إ ذ ا تمنى أ ل ق ى الشيطان في أ م ن ي ت ه فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آ ي ا ت ه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 وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا